فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ غُلُوًّا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم يا أيها النمل لا يحطم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضا وأن أعمل صالحا ترضا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقده الطير فقال مالي لا أو الهذ هذم كان من الغائبين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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أتُمِّدُونَنِ بِمَا فَمَا أَتَاهُنَّ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاهُمْ بَلْ أَن تُم بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجِعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلْتَهُمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ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 فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَبَدُ عُشُكْ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّقَهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ هُنْدًا فَمَا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَقِيِّهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ طال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هم قَوْمٌ يَظْلِمُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا تَأَءَمَّلُوا قَالُوا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 وَمَنْجَاءَ الْسَّيِّئَةِ فَقُبْبَةُ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَوْ كُلْ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتَلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ يَتَدَافَعُ إِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَفَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ